يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا مولاها شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثير المهل يضلي في البطون كظل الحميم خذوه فاعتنوه إلى سعاء الجحيم ثم صفوه فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت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 وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم بِئِنَّمَا يَسْتَضْعَفُ مَرْسَانِ كَلَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُنْتَقِبُونَ